بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي ان يقدم لكم هذه المادة السلام عليكم الحمد لله وكفى وصلى اللهم وسلم على عباد النبي المصطفى ثم ان نرى ف ذكرنا في المرة السابقة أننا سوف نتناول باذن الله تبارك وتعالى تفسير سورة الفرقان مع إبراز معاني الإعجاز فيه من أول المعاني التي ينبغي الانتباه إليها أن القرآن من أوله إلى آخره معجز في ترتيبه وآياته فأن كل صورة من صوره لها وحدة موضوعية وأن المتأمل في الصورة يستطيع أن يدرك بسهولة لو أنه تأمل وتدبر أي الموضوعات تعالجها هذه الصورة وأي المسالك التي سلكتها في معالجتها وبالنسبة لصورة الفرقان هي صورة مكيه والقرآن المكي يتسم بسمات عامة في موضوعات فيغلب عليه معالجة موضوعات إثبات وجود الله تبارك وتعالى، إثبات إلهيته إثبات النبوات الاحتجاج لصدق القرآن الكلام على البعث هذه تعتبر موضوعات مشتركة في القرآن المكي يقول بعض المستشرقين والمنصرين في بعض الشباب تتفيرون على القرآن يقولون ان القرآن المدني يتسم بالرقه والقرآن المكي يتسم بالشدة وهذا في زعمهم دليل ان القرآن من وضع النبي صلى الله عليه وسلم وانه لما كان في مكة وكان في بيئة شديدة غلب على كلامه الشده فلما ذهب إلى المدينة رق طبعه وهذا من الخبل الذي يردده هؤلاء وباختصار شديد كل ما يمكن أن يقال من شبهات يثيرها هؤلاء القوم حول الإعجاز البياني للقرآن حول فصاحة القرآن وبلغة القرآن نقول لهم أين كان الفصحاء والبلغاء طوال أربعة عشر قرنا من الزمان أو ثلاثة عشر قرنا من الزمان قبل أن يخرج المستشرقون التاريخ يؤكد بإجماع الجميع بان العرب لا سيما قريش كانوا لديهم رغبة شديدة في اسكات النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا من أجل ذلك أموالا ونفوسا وبذلوا كل ما يستطيعون فلو كان لديهم أي قدرة على الرد أو أن ياتوا بمثله أو أن يظهروا من أين جاء هذا القرآن لا فعلوا فلا يأتي هؤلاء الأعاجم ليتكلموا الآن أنهم يرون أن هذا أشد وهذا أرق مع أن من هذا هذه الدعوة لا تروج إلا عند من لا يراجع القرآن المكي فيه أجزاء منه أرق في أسلوبها من القرآن المدني أن كان الطبيعي القرآن المكي يخاطب معاندين والقرآن المكي يخاطب المؤمنين فبطبيعة الحل بد أن يتفاوت الخطاب لكن داخل القرآن المكي نفسه وده اللي نرى في سورة الفرقان سورة الفرقان تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن حجج المشركين ساقطه ومن ثم جاء الخطاب وكانه وسط بين الشده واللين الخطاب وان كان يحمل معاني شديده إلا ان واقع الايات اولا هذا سناتي إليه فواصل الصوره الصوره هذه خواتم الايات بتختم بإيه نصف آيات القرآن بتختم بالنون وربعها بيختم بالميم والباقي الحروف موزعه على الربع الاخر ومنها اللي بيختم بالالف المنونه اللي عند الوقف عليها تبقى ألف ممدود هذه الفاصلة في حد ذاتها بتعبر على أن عبارات هذه الصورة متوسطة بين الشدة والليل بينما عندما يكون الخطاب شديد تجد الوقف بالسكون في لكي يعبر عن الجزم والقطع ولما بيكون الكلام لين عادة بيكون النون المسبوقة بياء وأواو المد ليكون القارئ بيأخذ نفسه في السكوت ويكون عنده المد العارض السكون وكأنه يترسل في القراءة هذا أمر عند التضب في باب عظيم جدا من أبواب التوافق المعنى مع الصوت في آيات القرآن لا تكتجد هذا في كلام البشر إلا فيما نظر. آيات القرآن لذلك تجد ناس لا يعرفون العربية اصلا يسمع القرآن ينبهر به لماذا؟ لأن طريقة الأداء نفسها توصل معنى بغض النظر عن اللغة نحن الآن مع صورة مكيه لها غرض مزدوج الغرض الأول مواساه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المواساه تتم من خلال أنه يبين له أن حجج المشركين ساقطة ومن ثم جاءت الصورة من أولها إلى آخرها متوسطة بين الشد واللين في الخطاب، جاءت فاصلة الصورة بالالف الممدودة ثم جاءت خاتمة الصورة في غاية الرقة وغاية بعث الأمل هذه الصورة فاتحتها تبارك الذي نزل الفوقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فبدا بالنظاره خد بالك اننا نقول إن نظاره ما فيش بشر إذن الموضوع موضوع رد على شبهات المعارضين ولذلك ناسب ان يذكر النظاره طب الخاتمه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا كأن الكلام حيقوله أساطير الأولين اكتتباه وحيقوله حيقوله حيقوله وفي الآخر حيخرج عباد الرحمن وحيخرج هذا الجيل الذي هذه هي صفاته وقد خرج إذن الصورة مترابطه ترابطة الفاتحة بالخاطمة بالأسلوب لها موضوع محدد موضوعها هو تسليا للنبي صلى الله عليه وسلم عما يواجهه من أنواع الإعناد والإعراض والاستكبار، وما يتهم هو به صلى الله عليه وسلم نفسه من أن يقول أن يقول عنه رجلا مسحورا إلى غير ذلك، وهذه المواساه على هيئة خطاب من الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن من أوله إلى آخره. خطاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم لكن أحياناً يحصل في التفات والالتفات إن المخاطب يغير أسلوب خطاب لمعاني منها أن يكون في شدة تقتضي إنه لا توجه إلى ذلك الرسول فكأن الخطاب مباشر من الله إلى المشركين وهذا موجود في الصورة قل ما يعبأ بكم ربي وإن كان هو الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هو للمشركين كان احيانا يحصل بحذف هذا القول من مثل الالتفات مثلا قوله تعالى عندما رض معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتول والطبيعي يقول عبست وتوليت ولكن هذا من من حب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عاتبه كأنه يعاتب رجل غائب أسند الفعل للغائب فهذا من الرفق في العتاب فعلى أين القرآن من أوله إلى اخره خطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يحدث في أحيانا الالتفات بمعنى أن الخطاب يتوجه مباشرة إما للمؤمنين وإما للكافرين وإما حتى يكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن عن طريق خطاب الغائب لغرض أو لآخر فالخطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه حجد المشركين وينقضها حجة حجة فيما يتعلق خاصة بشأن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بشأن القرآن ثم من باب المزيد في التسليه وشوف هنا كلامهم في الشرك بالله ونحو ذلك أعظم من كلامهم في الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما كان الموضوع موضوع المواساها هنا قدم طعنهم عليه صلى الله عليه وسلم وأجاب الله عز وجل عن هذا الطعن ثم ذكر أن هذا ليس بغريب على هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله شركاء والذين نسبوا إلى الله الولد إلى غير ذلك ثم قوف بهم في طائفة من مظاهر الخلق والإبداع في الكون احنا بنقول ان من ضمن مظاهر الاعجاز اللي حنتعرض لها الاعجاز العلم وموجود معنا في الصورة نموذج من نماذجه ومن اوضح نماذجه في قوله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا الآن بيشوفوا الوضع ده بالظبط كده يعني عند التقاء الماء المالح بالماء العذب تلاقي منطقة بيتخلط فيها الميه بحيث انه لابد انه يحصل عبور من الجهه اللي فيها الماء اكثر لان الماء لازم يكون ارتفاعه واحد لكن الماء لا يعبر هكذا بل يمر بمنطقة هي برزخ وسط لابد الماء الذي يعبر من جهة إلى أخرى انه يكتسب صفات الماء الذي يذهب إليه قبل أن يعبر وإلا لا يعبر منطقة ما يلتقي ماء مالح وعذب إلا يحصل فيه ماذا يعني يأتي هذا في الصيخ لكن الأمر اللي أعم من الكلام على الإعجاز العلمي الكلام على التدبر في الكون هذا الكون لابد له خالق وهذا الخالق لابد أن يعرف الناس بنفسه فبنقول أين عرف الخالق الناس بنفسه نشوف مثلا التوراة والإنجيل المحرفين اللي في يد اهل الكتاب أين فيهما نجد أن الخالق أرشد الناس إلى أن يتدبروا في الشمس في القمر في تعاقب الليل والقمر في مد الظل كان هنا الآيات معنا في الظل وبيان انه مرتبط بحركة الشمس وهذا يعني ممكن يدرج كنموذج من نماذج الاعجاز العلمي وممكن يقال انه كان يمكن أن يدرك قديما بالمشاهدة ولكن قلما كان ينتبه إلى ذلك فإذا هذا الـ الـ الـ الـ الأسلوب الراقي جدا في إرشاد الناس إلى التدبر في الخلق يدل أنه من عند الخلق وإلا فأين ذلك الإرشاد في سائر هذه الكتب فإذا نحن نقول الصورة نوضعها مزدوج موسال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عن طريق الرد على حجز المشركين المقطع الأول من الصورة ركز على رد حجج وشبهات المشركين حول الرسالة والقرآن ثم المقطع الثاني ركز على حججهم في موضوع الإلهية ثم المقطع الثالث طوف بهم في مظاهر عظمة الكون وما يدل على وجود الخالق ثم المقطع الرابع لقمه المواساة وكأن الصورة بلغت غايتها النهاية إن رغم كل ده. ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت رجل وحيد في مكة تحكي الصورة وكأن الأمر واقع كأن في طائفة مؤمنة وجدت بهذه الصفات العظيمة وهذا كان أعظم تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن نتاج دعوته سوف يظهر بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا من باب الاعجاز في أخبار القرآن إن الأخضر دي وغيرها وقع رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها في وقت لم يكن هناك أي أمل انها تظهر بالحسابات المادية نمنون لنا القرآن المكي وفي المراحل المبكرة جدا منه اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده أو معه رجال يعدون على أصابع اليد الواحدة وإحنا بنقول الصورة افتتاحة بيقول إيه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللغة دي لم تتخلف قط في القرآن المكري مش لما بدت الانتظار الانتصار بدأت الكلام على عالمية الإسلام وعالمية القرآن وعالمية الدعوة لا ده ده منذ اليوم الأول يقولك تيجي تشوف كلام الـ الـ الـ الـ الـ الـ الكفار تلاقي عجب يعني إن ما كانش عندهم قلب طب يخلوا عندهم عقل هم بيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل كاذب والعاذو بالله طب نقول له كل الكلام المبهر ده يقولوا عبقاري طب العبقاري ده خاطر تلك المخاطرة العظيمة وهو رجل وحده مش حتى قال إنه نذير لمكة ولا الجزيرة العرب يقول للعالمين وماش مرة وفلتت ومرة وعدت ده في كل مرة العذاب يشتد والأذى يشتد ومؤامرات القتل تشتد وبرضو الكلام على أن القرآن نازل للعالمين وبالفعل فضل الله تبارك تعالى فيش أبدا تعال شوف مثلا الإنجيل احنا نؤمن بعيسى عليه السلام وببعثته وبأنه بعث إلى بني إسرائيل خاص فلما جيهم يحرفوا ويبدلوا خلوا اله طب المره بقى مدام دام اله يكون للعالمين نذيره قالوا لا مش ضمنها دي يعني طب ما شويه فين الثقه ده يدل ان اللي بيحرف بيحرف وبشر ومش عارف بكره فيه ايه طب انت خليته اله طب ما الاله ده نزل لاورشليم فرع ومكذبين سابوا عبارات سواء كانت فعلا من عبارات عيسى عليه السلام أم هم حرفوها لكن هي إجمالا صحيحة في المعنى إنما أرسلته إلى أخراف بني إسرائيل الضالة أو نحو ذلك لما جه بعد رفع عيسى عليه السلام وهم جيوا يكتبوا الكلام ده بعد رفعه بك بك عدة سنوات عشرة خمستاشر سنة ده أقرب تاريخ يمكن أن يكون خط كتب فيه أحد هذه الأنجيل سابوا الكلام ده كله ولما واحد منهم راح اوروبا ولقى بدايه استجابه راح الانجيل اللي اتكتب سنة 100 ميلاديه حطوا في اخره فقره كده وبشروا جميع الامم ما هو راح اوروبا ولقى استجابه يبقى خلاص نحطها دي التحريف ده اللي يجي من عند البشر لكن القرآن منذ اللحظه الأولى اولا جزيرة العرب لو لو ملكها ملك لا يمكن أبدا أن يضر في خلدي إنه هو حيقوم العالم أو حينذر العالم قل للعالمين نذيرا ده فضلا إنه هو يكون لا مع جزيرة العرب ولا مع مكة وليس معه إلا نفسه إذن ده خلاصة الكلام على الصورة ومقاصدها ارتبطها بما قبلها وما بعدها قبلها صورة النور وقد ختمت ببيان سعة ملك الله تبارك تعالى للسموات والأرض وبعدها صورة الشعراء وهي مشابهة ومقاربة لها في المقاصد إلا أن لغة الخطاب فيها أشد والتذكرة بأحوال الأمم السابقة وما لقاه المكذبون للرسل من أنواع العذاب في الدنيا والآخرة أكثر والتركيز على الموازنة بين القرآن وبين الشعر أظهر فكأن لغة الجدال والمناظرة في صورة الشعراء أشد منها في صورة الفرقان وده في حد ذاته سرطين متتاليتين بيتكلموا في موضوع واحد مع التنوع الشديد في طريقة المعالجة وفي الأسلوب لك أصل القرآن المكي كان شديد والقرآن المدني ده كل صورة كيان قائم بذاته موضوعا وأسلوبا وطريقة معالجه هذا تمهيد بين يدي هذه الصورة هذا موضوع من الموضعات مهمة جدا في كل صورة من صور القرآن نعرف مقصدها وارتباطها بما قبلها وما بعدها استكمل باقي الكلام عليكم المرة شكرا على سبحانه الحمد لله لا نستكمل